وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَ اللَّهِ قَاصِدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي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 وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ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 لا جَرَمَ أن اللهَّه يَعلَمُ ماَا يُسُِّونَ وَماَا يعِّنُون إنِهُ لا يُحبُّ الْ المُسْتَكْبرِين وَإذَا قِيلَ لَهُ مَذَا أَزَ لَ رَبّكُمْ قالَاون أَسَطيرُأَوَّلِين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 وَيَوْومَ الْ القِيَامَةِ يُخذهِم وَيَقولُولُ أَينَ شُرَكَ إََّذينَكُنْ تُمْ تُشَ قَُّونََ فيِيهِمْ قَالََّ نَأُوتُ الْ العِمَ إِ الْخِزِيَ اليَومَ وَسّول الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَأَنزَلناَا إلَيْكَ الذِكْرَ لِلتُ بَيّنَ لَِّا سِمَُ الزِلَ إلَيهِم وَلا عََّهُم ييتَفَكرون أَفَأَمِنََّينَ مَكَرُ السَّيّئاتِ أَ يَخْسِ فَ اللهَّهُ بِهِمُ الْ الأأَرْضَ أَوْ يَأتِيَهُمُ العذاابُ مِن حَيثُ لَا يَشعرُون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 يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 أل سَأَمَا يَحكُ للَّذينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ مَثَلُ السَّءِ وَلِلهِ المَثَلُ الْ الأعَّ وَهُوَد العزيزُ الحكيم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 فمَ الذيذينَ فُِّلوا بِرّ رِزدِهِم عَى مَا مَلَكَت أَمَُهُم فَهُمْ فِيهِ سَو أَفَبِنِ عمَةِ اللَّه يَجَحَدُون وَلَّهُ جَعللَلَكُم لِيَنكِحُوا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يكفرون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 واللههُ أَخَجَكُمْ مِ بُطُونيِ أَّهاتكُم لا تعلمونَ شيءَيْأَ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّم وَْأَبِصَارَ وَالْأَفْحِيدَةَ لعََّكُم تَشكْرون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 بُيُوتٍ لَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم إنجِبالَالِ أَكن نَو وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِي لَ تَقِيكُمُحَرَّّى وَسَرَابِي لَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتم مُ نِعمَّتَهُ عَلَكُمْ لَعََّكُمْ تُسلِْمُ فَإِن تَوََّ فَإِن مَا عَلَيكَبَلاءُمُبين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 إِنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكِ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَلَكُم عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ما عندكم يا فد و ما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون مَنْ عَمِلَ صَالِ حَمِّن ذَكَرٍ أَوْءُ ثَوَهُ مُؤْمنِنُ فَل نُحِيًاَّهُ حَيتَ طَيّبَ وَلَ نَجَزَّهُم أَجرََهُم بأَحسَنِ مَا كانَوا يَعْمَدُ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 لِسانُ ال الذي يُحِدونَ إلَيْهِ أَعْجمّ وَهذاَا لِسَانُ نرَبّ مُبِ إِ الذيذينَ لاَا يُؤِنونَ بآياتاتِ اللهِ لَا يَهذهِمُ اللهَّهُ وَلَهُم عَذاابُ أَلِيم إ وإنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من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 مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّو الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لا اللهَ لَا يَهْدِي القوم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 كُلِّ مَكَالِم فَكَفَرَتْ بِأَعمِ النَّ فَكَفَرَتْ بِأَنع إِللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِباسَجُوع وَالْخَوْفِ بِمَا كانَوا يَصْنَع وَلَقَد جَ أَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذَّبُهُ فَأَخَذَهُم العذاب وَهُمْ ظَالِمُون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 وَآتَيْنَهُ فِي الدّنيياَا حَسَنَةَ وَإِنهُ فِيآخَِةِ لَ مِنَ الصَّالِحِ ثَُّ أَوْ حَنَا إلَيكَ أَن التَّبِ مِلَّ تَ إبَرَهِي مَحَنِيفَ وَمَا كانَانَ مِنَ المُشرِكِ إِن